شرائع الله جارو تشمل كما خرمت الوجه أول جميع مناحي الحياة الفكرية والأخلاقية والاجتماعية كذا, كذا كذا صحيح هذه الأمور أحكام شرائع وليس شعائر ولكن هذه داخلة في مفهوم العبادة كما أن الشعائر داخلة في مفهوم العبادة كذلك الشرائع داخلة في مفهوم العبادة صفة أداء عبادة الشعائر نية الصوم أو الذكاء حسب نوع الشعيرة صحيح ما هي صفة أداء عبادة الشرائع الالتزام، السن الصعب الانتياج الاستسلام الانعان لحكم الله وحكم رسوله بس هم صفة اداء العبادة في الشعائر حسب نوع الشعائر صلاح صوم زكاة حج، نحوه صح صفة اداء العبادة في الشرائع يعيش اداء صعب لحكم الله وحكم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وسلم اذن هناك صفة مغيبة عن اذهان كثير من المسلمين وهي الفع بحكم الله بحكم رسوله كثير من الناس حصر صفة العبادة في الشعائر الصفة وترك صفة أخرى أهم ذات معنى هي ترجمة العملاء برهان الصفة على صحة العبادة لله سبحانه ويا صفة إيش القاع بحكم الله بحكم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم والله. ونقول عن هذه الصفة المغيبة اللي عنده الطريف أن العبادة أصلها اللغوي التدلل والخضوع التدلل والخدوء يقال طريق معبد أيش دللته الأخدام بكثرة الوقت فالعبد هو الظليل القاضى وأينما هذا الخضوع كنت لمن وجهتها له عبداً فإذا وجهتها لله كنت عبداً لله إذا وجهتها لكمان كنت عبداً للكلام إذا وجهتها لحجر كنت عبداً لهذا الحجر إذا وجهتها لبشر كنت عبد لهذا البشر بل إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الطاق جعل هذه الطاق من شباب هي دليل الصدق وبرهان الصحة على صحة أو على الدعاء الإيمان نتبه نقول أن الطاعة هي الترجمة العملية لحقيقة العبودية وبمقدار طاعتك لله سبحانه وتعالى يعرف مقدار صدق التزاما بهذا الدين ويعرف مقدار صدق في ادعائك أنك عبد لله قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله إيش؟ فاتبعوني يحببكم الله ويسكر لكم ونبه العبادة كما معروفة بقالي السنة جمعة مركبة من أجنحة مثلاته الكوف والرجاء والمحبة صح؟ إلا أن هذه الأجنحة في الأصل أعمال قلبية أعمال قلبية لا تظهر على الجوارح إلا في صورة الطاعة على مقدار حبك لله على مقدار خوفك من الله على مقدار رجائك في الله يكون امتثالك وتعالى. في الأصل هذه أعمال قلبية المحبة والخوف والرجاء أصل العباد لكن الصورة الظاهرية التي تتنزل عليها الأحكام والتي يتوكب عليها السواب او لعقاب هي ايش بذلك يوم ان ادعى اقوام محبة الله زورا مهتنا انزل هذه الاية المهنة هناك معيار هناك ميزان، هناك مقياس يا ربي ادعي من الصدر وليس الخلي كالشجي وليس كمن بكى كمن تبكى خلق على شك كن إن كنتم تخدمون الله وى ما تزعون ايمان يا من تزعون انكم عباد لله ثلاث كن ان كنتم تخدمون الله أين البرهان؟ اتباعا فاتتبعوني يخببك من الله ويفسِل لكم ذنوبك ثم الله عز وجل وضح من المراد بالاتباع أكمل الآية التي بعدها قول أطيعوا الله والرسول وضح مباشرة من المراد بهذا الاتباع حتى لا يرتبست الأذهان بعض الشيء حتى لا الشارع الأذهان لا المراد بالاتباع الغنان أو اتباع لا من رب الاتباع فاتبعوني مباشرة قل أطيع الله والرسول ثم لم يكتفي النور سبحانه وتعالى بهذا التحديد الصريح وإنما جعل هذا القاة هي الفيصل والفارق بين المؤمن وبين الكافرين لست الدعاوة المجربة وليست ما يدعي المسان في قلبه من محبة ومن خوف من الرجاء. وكانت هذه أصول العبادة نعم ولكن ليش هذا فقط هو ظاهر وإيش وضاطم صحيح ظاهر وضاطم العبودية ظاهرية وضاطمية قالت عليه جعل الطاع بين المؤمنين وبين الكافرين والأطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب من الكافرين. هلا هلا. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من هم الكافرون الذين تولوا الله وأنطاط رسوله الذين خرجوا عن الطاع. إذا الطاع بالفعل أو على التحدث هي الترجمة العملية لمعنى العبودية لله سبحانه. وتعالى، وبيان ذلك أننا نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في الأصل على التوحيد، كون مولود ولد، ألفت، وفي الحديث الصحيح الذي أخرجناه، مسلم، الحديث الصحيح إني خلقت عبادي هنفاء كلهم، إني خلقت خلقت عبادي هنفاء كلهم على الملة، هذه الفترة. السنين قبل أن تدخل الأهواء والشهوات الشباب على مدار التاريخ البشري بعد عشرة قرون منذ جذوت Adam والرذ بدأ يتنازع هذه الصاعلة أصناف شتى من الآلهة ومن الأمداد ومن الطوائف إني خلقت في الحديث القرسي عبادي كلهم هنساء ستتمة الحديثة التي معنا الشيطان لا يدع العباد على أصل الفطر وإنما لابد أن يحرفهم عن الصورات المستقيمة وهو في أثناء سيري لحرف أو لتحريف العباد عن هذه الغاية التي يفرق من أجلها والتي العبودية يلجأ لهم لشدة الأسريب والصور تختلف الشكل ولكنها تتفق في الجوهر والمضمون في الغاية منها الغاية منها أن يحرف العباد عن طاعة الله عز وجل فأحيانا يزين لهم عبادة الغير طاعة الغير في صورة السجود الأوثان أو الأصمار فيستجيب لهم من يستجيب هذه الصورة الأولى صحيح؟ فإذا لم يستطع زين لهم عبادة الغير عن طريق طاعة الغير بالتسوير أو بالتسويف، أنهم لهم واسطة عند الله عز وجل ما نعبونهم إلا ليطرقونه أو الله زلفة. فيلجأ العبد إلى الاستغاثة بغير الله إلى الاستنصار بغير الله إلى التوكل على غير الله فإذا لم يستطع يلجأ لصورة أخرى يحرف العباد فيها عن العبودية لله سبحانه وتعالى عن الطاعة لحكمي وحكم وصلي إلى وسيلة أخرى وهي الطاعة لأنباد جراء لها سواء كانوا من الحجر أو كانوا من البشر وهذه هي الصورة التي تقر عليها الوضع البشري هو في ديار الاسمين وفي ديار الدين في بحرم السوفة أعمل. وهذا هو المراب من توليد تعالى في الحديث في القتة إني خلقت عبادي هنا فاق كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فاجتالتهم عن طريقة الاشتباع للدين تختلف حسب كل عصر وحسب كل مصر حيث تكون الأصمار احيان تكون ابدار الصبور الموتى احيان تكون ايش الطواغيت والحكام الذين الله اقصى صفح شاسه فاشتلتهم عن دين وحرمت اعوذ وحرمت عليهم ما احللت لهم الطعام الطعام اطاعون أطاع. فيما يعرفون انه بخلاف طاعه الله أحلوا ما يعرفون يقين انه حرام في دينهم وحرموا ما يعرفون يقين انه حلال في دينهم الطعام وحرمت عليهم ما احللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم تنزل به سلطانه. روح. الصورة الأفيرة التي تتخر عليها أوضاع كثير من المنحرفين عن منهج الله وعن منهج القطري أنهم أطاعوا غير الله فيما يعرفون يأتيهم أنه بسبب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى هو حقيقة عباده لغة وشرابة فالترجمة العملية للعبادة هي الصعب هي الانتتال هي الإجعال هي التسليم وبقدر التزامك بالصعب بقدر التزامك وتمسكك بأنك عبد لله أو ليس عبدا لله سبحانه وتعالى يقول ابن حذب في تعريفين في العبودية في الأحكام المجهد الأول سفق 293 يقول العبادة إنما هي انظر إنما أصله بيش قصد إنما هي الاتباع والإنقياد سمع العبادة إنما هي الاتباع والإنقياد وليس مراد ابن حزم من ذلك إخراج المحبة والرجاء وخوفة عن مفهوم العبادة لا وإننا تكلم عن, عن العبادة الظاهرية عن الصورة التي يراها الناس الناس يعرفون ما في قلبك من محبة أو خوفة رجاء، هذا بيانك بان ربك ولكن يعرفون إيش نقدر التزامك بالظاهر التزامك بالشعار والتزامك بالشرائع يحكمون عليك أنك عبد لله وغير عبد لله فالصور الحقيقية والظاهرية والترجمة العملية للعبادة هي ايش؟ الصعب يقول العبادة انما هي الاتباع والانقياد مأخوذة من العبودية وانما استمع وانما يعبد المرء من ما هو الضابط حتى نعرف ان هذا عبد الله او غير عبد الله كيف نعرف منقدر تعطي منقدر اتزام اذا كان يلتزم بتشريع, بتشريع الله فهو عبد الاخناء اذا كان يلتزم بتشريع الله فهو عبد الله يقول وإنما يعرض تابع هذا المثل وإنما يعبد المرء من يمكاد له ومن يتبع أمره أي استغاثة كثرة. ويقول العبادة إنما هي الاستباع والامكياج الترجمة العربية للقرآن يقول وإن مأخوذة من العبودية كما قلنا التدليل والخدوع وإنما يعبد المرء من يمكاد له ومن يتبع أمره صدق هذا الضابط بالعبادة على وطين المعصية. فتحكم أن من يقول من انقاد لأمر الله ومن اتبع أمر الله سواء عدن لله صحيح؟ والعكس العكس من انقاد لأمر فلان ومن اتبع أمر فلان سواء هذا الكلام. مسألة لا تحسن النطق. وهذا المعنى قررته لنا عدة آيات. خرجت لنا عبده. بالإضافة إلى المعنى اللو وي العبادة والطاعة جاء القرآن الكريم يقرر لنا هذا الأصل أن العبادة هي الطاعة وأن الطاعة جزء من العبادة. قال علة أفرأيت من اتخذ إلى هم هذه آية كانت من جاء المولى سبحانه وتعالى الهوى جعله إيش إلهًا ولله هو إيش والمعبد بحق كان وبغاتب كنا فصلنا الصوم أكثر من مرة. الإله هو إيش؟ فجعل الله سبحانه وتعالى الذي يتبع هواء في كل ما يزي الله جعله عبدا لهذا الهوى من دون الله عز وجل أيها بحث لا تحتمل أي مقار كذلك قوله تعالى ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا ماذا قال؟ ألا تعبدوا الشيطان هل أم صلوا وصاموا وسجدوا للشيطان؟ أبدا والله الله ما أقف له إلا طائفة ماذا فعلوا؟ ما يوصفت هنا آه. ما يوصفت العبودية التي وقع فيها هؤلاء تجعلهم الله سبحانه وتعالى عبيدا للشيطان أو عبادا للشيطان. ما هي هذا الصفة هل هي صفة الصوم والصراع والندر والدعاء إنها صفة إيش الطاعة فيما وسوس وزينا لهم من الشرك ومن الكتر ومن ترك أحكام الله وأحكام رسوله فالطاعة جعلها الله سبحانه وتعالى عبادة لغة وشرعة كذلك قوله تعالى عليه السلام ثم حثاه أمليه إبراهيم عليه السلام يا فلأبي لا تعبد الشيطان يا أبي إيش لا, لا, لا تعبد الشيطان هل أبوه كان عزوج ووو ويصلي و... ويصوم ويطحن الشيطان لا هو ما يرش الشيطان أصلي. وإنما اتبع الشيطان وطاش الشيطان فيما وسوس له فكانت هذه الطاعة عبادة من ذرية الله سبحانه وتعالى وهذا الذي أفعه ذلك لو أنه أطاع دشرا فيما يعلم يقينا أنه بسلاق طاعة الله وطاعة رسوله كان عدل لهذا البشر ما علمت لكم من إله غير من يخاطب من يخاطب قومه هل قومه كانوا يصلون ويصمون ويسجنون وركعون له بهذا الصورة إنما يجب اتبعوا أمره واتبعوا تشرعه فكان إلها لهم لغة وشرعا بتقرير الله سبحانه وتعالى من قوم تتبع سماوات كذلك النبي عليه السلام يقرر لنا هذا المعنى في الحديث المشهور. تعيس عبدة الدرهم تعيس عبدة الدينار، تعيس عبدة الخميصة سماه عبدا لهذه الأعراض لهذه الجوائب الزائلة لهذه المساء سماه إيش عبدا لماذا لأنها سيطرت على تانه وملكت شغاف قلبه وجوره فأصبح يسعى في تحصيلها من شتى الطرق من حلم ومن فرما فصار عبد الله ملكت عليه كل امره هذه يبتع... هي فاطمه هذه حته لابوديه فائسه فعسى... فائسه عبد الدرهم عبد الدينار عبد الفنوس سماه عليه السلام افصح من منطقه الضاد انتبه افصح من منطقه الضاد الذي لا ينطق ان الهوى ان هو اللي يوحى يعرف عليه السلام مدله الصور لغه المشاران ارجع من منطقه الضاد عشان لا ننسى في صحاحته يشقط على القام على معانيها تماما وعلى حقائقها شيء تماما بي صحة العبادة هي الطاعة، والطاعة هي أبرز خصائص وأبرز مظاهر العبادة. بل الطاعة هي الترجمة العملية على صحة العبادة أو على كدبة. في نفس المسألة التي نتكلم فيها الفك بالغير ما أنزل الله أو التحقيق إلى غير ما أنزل الله. لدينا نصوص فصيحة في هذه المسألة بعنيها تبين أن الطاعة غير الله بخلاف طاعة الله وطاعة رسل عبادة لهذا الغير عبادة لهذا الغير. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنهم لفس وإن الشياطين لا ير Chase تاريخون الى اوليائيه الى اوليائه لجادلكم أتمن وإن أقعتمهم إنكم لم يجرحون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنهة لفس وإن الشياطين لا ي mini항ون الى اوليائه لى يجادلهم وإن أفعصنوهم إنكم لمشركوا فجعل المولى سبحانه وتعالى طاعتهم شركا في عبادتك مكترجا من الملة انظر لهذه الآية كأي شيء نزل وانظر انظر لساب النزول المشركون كانوا يجادلون المسلمين بالباطل يقولون لهم أنتم تأكلون مما قتلتوا أيديكم إما تتبحونهم ولا تأكلون مما قتلته يدو الله انظر الباطل كيف تتأويل أمر تأويل حجة ربمت تمر على كثير من الناس يد الله القتلة لا منها ولا تقتل مقتلة العنت عبد من الله سجل انظر دائما كل ذات دا لا بد أن يك يستقر بيش من الحق تزعميه ما قال تأويل لا بد التأويل هذا في كل عصر في كل مصحف فانظر الله سبحانه وتعالى هذه الآية الطريحة والتي كانت في الآثم اقتطاعا لمنهم لمحمد فوخله ولأصحابه أفضل خلق بعد الأنبياء ما في مجاملة إن في هذا التأويل الذي هو من وحي الشيطان اللي يجادل لكم انكم ايه؟ محركون والمسألة كمسألة فرائية لماذا من المحرمات الظاهرة؟ فلكن قتل الميتة ثلاث مصر فرائية محرموا نعم لكن ما؟ المحرمات المشهورة ترّب والزنا والصرفة بهذه الأمور جعل الله سبحانه الله عليه وسلم الخطاب لمن؟ لمحمد عليه السلام ولأصحابه إن أفعتموهم أفضلوا الخلط بعد الأنبياء وفيهم النبي عليه السلام إنكم مشركون فجعل الطاعة شركة هل هل هي المسلمون كانوا يصنون وينصنون لهم؟ لو أفردوا أنهم طموا حاشا لله لو حصل الطاعة الآن في هذه المسألة هل هذه صيام وصلاة وزكاة؟ هل هذه الصفة؟ لما يلطاعة فقط طاعة هذه المسألة التي جادلت المشركون المسلمية فيها يطول الشيخ أشتنطيتي في أبوال جهان المجهد الرابع في الصفحة الثالثة والثمانين ويفهم من هذه الآية ولا يشرك في حكمه أحدا التي تكلمنا عنه في الدرس الماضي أن مبتغي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم يشركون بالله صحيح؟ ثم قال باع انتبه لما قاله في الوجه الجديد ثم قال وهذا المفهوم أن اتباع الغير في طاعته بثلاث طاعة الله شرك مخرج من, من الله وكل هذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخرى فقوله تعالى في من استبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة التي معنا معنى بدعوة أنها ذبيحة الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكروا الله عليه وإنه لفت وإن الشراطين ليرخون إلى أوليائهم من جادلتهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون يقول الشيخ فصرح من؟ الله سبحانه بأنهم مشركون بطاعتهم هل بعبادتهم الظهرية؟ هل بالصلالة؟ هل بالزبح؟ هل بالدعاء؟ بسم الله بالطاعات. فصرح بأنه مشركون بطاعات. يقول وهذا الإشراك في الطاعة. وهذا إيش؟ هناك إشراف في الزب، هناك إشراف في الدعاء. هناك إشراف في النبل. هناك إشراف كده كل هذا صحيح. هناك إشراف أخس في طاعة. أينما توجه طاعتك. فأنت تأخذ الشرطة. إلّا الله ينصر طاعبودية. الله اللي غير الله خطأ هذا الغير أيا كان حجرا كان او بشرة يقول هذا الاشراك بالطاعة والتباعد التشريع المخالف لما شرعاه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان الآتي الذي ذكرناه لكم هو المراد بعبادة الشيطان ما هو المراد بعبادة الشيطان الطاعة والتبع التشريع المخالف ليس المراد الصلاة أو الصوم أو الدعاء أو النطق لا الطاعة والتبع التشريع المخالف كما في قوله ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط المستقيم وكما في قوله تعالى يا أبتي لا تعبدوا الشيطان إن الشيطان الرحمن عصي العبادة هنا فقط إيش أفضل أسلحة في الشيء تماما تماما كالسورة التي نحن فيها حد والقضية مخالفة بل سنك أجم فرط بل السورة التي نحن فيها مركبة من عدة أمور زائدة عن هذا المستقيمات في معنى بات سورة التي نحن فيها مركبة لي فيها مناقشات كثيرة جدا، المناقشات متعددة. نقول الشيء السفاح، في كتاب العلمانية سفاح استمع واحد في وتكلمنا المسألة كنا على موضوع خمس سفاح استمع واحد وثمانين يقول في هذه الآية السماء وين أطاعنهم إنكم لا مشركون فطاب لمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأتباعه. وكيف مجاملة؟ حتى وكان نبي عليه السلام الشرك شرك والإيمان إيمان ممن كان يقضون أن الله عز وجل يجعملك يقول تطاقوا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأسباعي في قضية فرعية في شيء في مسألة في قضية فرعية في الأصل المحرامة نعم لك في قضية فرعية ليس من مسائل كبار، ليس من الرصول ليس من الكليات التشبعية ليست من الأمور المعلومة من الدين بالبريرة ليست تتكربة الأصل الثابت الثابت عندنا ليست كالزنا ليست كالموالاة المغلاة الغير المؤمنين لا هي فريعة إذا إيش تكون في قضية فريعة هي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ثم يعلق تعاليمه جدا ويكبر هذه تعاليم لو أن الطروج سعيد بالثال وفتحني وجه الحك يقول الشيء فهل يبقى بعد هذا مجال للشك الشك أو التردد أيش كفرا ولا؟ قلت فهل يبقى ما قال فريعة؟ المخاطب من؟ النبي عليه السلام خليل الله مصطفى واصحاب الكرام مخاطبين المخاطبين بهذه المكانه العاليه يشركون طاع ما ثاني شيء لا طوعنا بعد نوم الله ما في كلام طاعوا في يقينا أنها تسلف دين وبس يبقى بعد هذا مجال للشك او التردد يقول الحق أنه لا مجال لشيء من ذلك ما في مجال اصلا للشك الا شبهات اللي بتترس الا الاهواء صارت العلم متوفد كبار للماء كبار شهور فقال ليس خريف علم يقول الشيخ الحق أنه لا مجال لشيء من ذلك ولكن الغياب المذهل لحقائق الإسلام من العقول والخلوب نحن نشأنا نشأنا يعني أجيال, أجيال أجيال أجيال ويبت عن دنيا أمور شب عليها الصغير وهرم فيها الكبير وظمع العباد حق وهي بطاطة صفر فصار المعروف منطر ومنطر المعروف صرت حكايات الدين الكبار التي مصوب لاكيده ومصوب ايمان صرت لا يعرف الناس إذا فيتهم ده لمكان ترجع من بتاع بأمر في الله يعرف الاولين والاخرين ايه حكايات الدين الكبار اصلا ايه التي يقوم عليها الدين اصلا هذه هي لكن غيابهم مذهل الانسان لا تك اللي جهلي وبدء يتعلم ناس ونضح بالظبط في شهر يوم اللي هو هنا فما دراه والله نكبر انت لا تخسر قرناه بالضبط في ده ماذا يسبب الحال؟ ماذا يسبب الحال؟ والله الدين منصور الدين لا يبتخل الله في نفسه وفي عقلك لها مجادلة بالباطل وكلام دياد و... مظهن دياد مظهن لحقاة الدين أمة بأسراء غيبة لا يرادنا لا أن تعرف دينها إننا يرادنا أن تعرف الدين الذي يقدم لها نعم هذا هو الدين الذي يقدمه الطواغيط في طيالب مزخرفة من الإسلام هذه لا تقبله أما الدين الحقيقي لا يسمع بينه وبين بينا الدين حواجد أصنان آلاء لله من دون الله لا تفكي أبدا أنك تخرج على هذه الأليعة فتعرف دينك الحق لأنك لو عرفت دينك الحق فتتزن به فتكون الطعمة والمصيبة على روش وقروج وقروج على أروج الطوغيط وقروج الموالين لهم يقول الشيخ ولكنه الغياب المذهل لحقائق الإسلام من العقول والقلوب والغبش الكتيف الذي أمتجته عصور الانحراف هذا وذاك الغياب والغبش هما اللذان يجعلاني كثيرا من الناس يجعلاني كثيرا من الناس يثيرون شبهات متهافتة هل لا تحكر ما تشبهات شبهات متهافتة لم تكن لتستحق أدنى نظر لولا هذا الواقع المؤمن دعنا ما نحن فيه من الواقع المؤمن جعلتهم كل إنسان قاسوا أدنان بعض الناس يظنوا ومشه الله يظنوا في نفسي أنه أتى بالأمر مقصد النجاح وشه النجاح في فردنا عباس والموالاة والموالاة كذا وكذا حتى دافى الجالد بالبطر ولا أعرف أنه لو وقع في قلبي شبه اعتقاد لهذه الأمور وقع تناقض من وقض الجيد يقول وهذه الشبهات ومن هذه الشبهات استصعاب بعض الناس إطلاق تمام استصاع استصاع عليه جدا يقول سان كاف هذا ليش لك هذا حكم من عندي راس ثعلب تمام الصلاة الذكاء حكم عندي راس ثعلب كذلك الكف من عندي لا تأكل سان بكف من هذا ليش لك وشذي ما نكلم كلام يقول نحن الشيخ نكلم في المسالة يقولنا إحنا وتعبدون وش يقول أجد إحنا وتعبدون بإصاف أحكام الكف على كاف سكنا انت كلامه أنت ما تزعلني تزعلني أنا كلوار ازاي؟ هذا ليش لور هذا لور تكون أنت بنفسك قد وقعت في ناقض من أنت أحد بدعملكما أنتم لا تشررون. مسألة ليش أتناش؟ ليش هذا المجال المزمل؟ حقيقة العبدية لا بد أن تبين للناس صورتها الحقيقية التي يريدها الله ورسوله عليه السلام. لا لا ذا التي يريدونه. يقول من هذه الشبهات استصعب بعض الناس إطلاق لب الكفر أو جهلية على من أطلق الله تعالى عليه من الأنظمة والأوضاع والأفراد. فلمن شق ورده؟ ما يراده؟ إلا من تقلب مرد. كل أخباري مشي استفسر أنا كنت أمتى مشي أنا وعيدين أكيد أنت وأنت الأشخاص أنت ما تفرق هذا حديث مشارن أنزل الله في كتابي وباللغة ورسله أصل النصول الدين عليه جميل الأنبياء فذلك من التفسير العقيده والكفر لم مو من مو عليك أن تكفره وأحنا في بداية موضوع حفظ الإيمان انا همين هذا وذكرنا كلام شيخ الإسلام في محمد بن لأن هذه مثال من صور الآيات ما تفرق تقول أكذارا أنت بنفسك فتقع نقد لم تكرر المجمع عليه النقض العاشم بل لم تكرر كثرة لا ترى شفته محمد العاد في من ماخذ الإسلام ولا ترى شفته البني ولا ترى شفه مبادئ سابع على طول صحيحة وما وذا ترى التحذان في ولاي البراء من ماخذ الإسلام بل لم تكرر كثرة المجمع عليه الذي استبان كفره بكل ذي عينين. بدرية يقول بدرية وبعدها تصلب نقول فنكت ليش بدرية أن هذه الأمدنة لا شجاعة عمانية والديمقراطية لا تمكن وجود الله أنتم عارفين أن لا يمكن وجود الله أنكم فقرش لا يمكن وجود الله يكون ولا تمانع في قام شعير تعبي ما مشاء الله مساجد مفتوحة عمرة حج وبعض المصالح إغلاق ملايين مسافر الناس كل هذا شيء هذا لا شيء في إمانة لا أخذ منكم لا يكون لأن الأفراد، الأفراد وأن داب الأفراد، أفراد الألزما العلمانية يتلقذون بالشهادة الشعائر من بالصلاة والصيام وحج والصدقة وغير ذلك، وأن لبين رجال دين ومسلمين، هذا بالله عليكم هي منافس في اليمن في الكفر يقول كلياً، أمريكا تستطيع أن تقيم فيها شاعر مسلمياء، والله أحسن، وآمن من غير المسلمين، من غير الحراميين، تماماً على نفسه تماماً، كل الأشياء تريد أن تفعل تفعل، بريطانيا وأمريكا تصبح دار دار السلام خلاص، تصبح لنت المسلمين غير مسلمين، سبحانك ربي، هذا مفهوم الدين هذا عندنا. لا يجب فكر هذا الطريقة هذا لا يجب قوله. فلما منشى هذا الشخص والله بعد منشى فكر هذا الطريقة. يقول سيد رحمه الله في هذه الآية وينا تطمن أنكم مشركون. يقول كما نقله؟ سبحان الله في الثالث حمية الصفحة السجعة الثالثين. يقول سيد إن الذي يحكم نقرأ هذه الآية وينا تطمن أنكم لا يحكم يقول سيد إن الذي يحكم على عادل الوزن بالشرك ويتحرج ما أنا مستحي أنا عندي سيد ويتحرج من تكسير الذي يتحاكم إلى الطغوت يتكلم عن من الذي يتحاكم ليش عن الذي يحكم بنفسه ليش عن الطغب بنفسه هذا هو هذا أمر منتهي أصلاً انظر إلى الراصنة في من في الذين خضعوا التشريع وليس في الذين همروا التشريع فهذا أدهى وأنهار المتكلم منتهي أصلاً حين لا خير يحصل الحين البطائق مثل هذا الغرض. الآن هو أنا أعتنق الذين أطاعون. فبعد من الذين وضعوا تشريع فلتسمع. يقُول: إن الذي يحكم على عابد هوهم بالشرك، ويتحرج من تكفير الذي يتحاكم إلى الطاغوت. هؤلاء لا يقرؤون قوله تعالى: وين أطاعون إنما من المشركين. نحن القبل في وجه الأرض، فسمى عليهم شمس ثابتة. ثم لا خوف على البتة بوجه من الوجوه بين الذي يسجد لربه المصمم وبين الذي يتبعه تشريع أو رقشة الله. فكون هذا النقلة شيخ شقيقي؟ نعم. نفس الكلام يقوله سيد. رحمه الله. هاي أخرى. فرحت فيها المولى هو سبحانه تعالى؟ النقاءة الغير عبادة لهذا الغير. فلعله بالصي لهذه الأوقات. فيها ما فيها الله. إن الذين اتبدوا على أذاريس من بعد ما تبين لهم الهدى. هذه من هذا لا؟ لماذا كتبوا وقفوا؟ ما يعرفون؟ ما كانوا يعرفون؟ ما هي؟ أقصيها. لا نفعله. عبدون؟ صاموا صلوا. له. عبد الناس صاموا وصلوا. سجد له. لهم؟ ما سجد لهم. فقط أطاعهم؟ أطاعهم ايش في بعض الأمر؟ ايه؟ في بعض الأمور. أنت تكون الأمر كمان مثل الآن. ولا شيء في تشرائع ثابتة مستقرة. لا تحكم بالمحاكم. لا. وتشيد لا, لا صروح. ليش ربع؟ على الشرائح الأولى بين الأقراز لا صروح ربوية. محاب الله ورسوله. شو هايقة؟ السحاب تحسبها؟ عنا معاند كان من بس ما ولكن أثر، ولكن أثر. المدرعة مريدة تشد عند المرأي من البجرة الثلاثين جنيه. أنا فعلت إلا جديدة تكتبتوا على الزريق البعد المدرسية ورحمة درودة الشيطان صور لدرود ورحمة درودة ماذا صور لدرودة الشيطان أقول لهم أن يعبدوه أقول لهم أن يعبدوه هذا الشارع اللي بعده برامغ ودك في هناك التغيرات في الصوره المتخانه بالنسبه للبداه في النين سيرفس في مدينه كبيره بنات مصر طاب في وسط في حادثه بالنسبه بالنسبه في يعني مثلا سقطت الذين الذين البلد بالقدره على التغير بشكل كان في الله يعني بصوره مدرس في الصوره دي كلها دي اللي قالت لك اشربه مش كانت في رساله من الحكومه الفرنسيه للمندوب السامي بعد من باب الشفاء ده ما بيجيبش فائده ويك الحمد، لقد طول وجعل الزمن فترة قصيرة من حرب التيار المستقيم والارتفاع. هذا أمر مقبول، هذا حرب مقبول، هذا أمر مقبول. هذا ما يسمى بغض النظر عن الله مقبول، بغض النظر عن ما حب الله سبحانه الله. نحن أشد من هذا بالفعل، نحن الصوت لكي نقول الحمد لله. هل الله قالنا إن الذين كريهوا ماذا؟ كارثة. أخبرنا الذين كذبوا. الأفرياء لت skaver وكره كما نوحنا جاءmos والتاوي artificial ثم جاءmos نرحات التبر من Thanksgiving ثم بالمحاربة ثم من ما فيه كان يجير ما كتوره لنسلم الذين في الذين كانبعان الذين الذين اما المتعاون الان تجاوزوا مرحلة السرع لمحاربة والمعاداة والقصر للسكير والتكريك الاخرى يقول صلى الله عليه وسلم ثم تجاوزوا مرحلة المحاربة والمعاداة لمحاربة السريعة ونحن تكتروا ماشي فروس ثم انا انا انا عن انهم قالوا في بعض الامر كان في بعض كعبال في الذي ضعف كل الأمور بخلاف أمر الله عز وجل. فشِرَعات ثابتة استقرت. فقدنا المحافل والشاهد لا سرور. فنحن في صورة مركبة أضعاف بعض على الصورة التي نظرت فيها. التي نظر فيها أذكي. الله. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه قطعة صنف غفرنا وردَّه بعد الجماد. هل عبدوهم؟ من دون الله؟ هل سجدوا لهم؟ هل صلوا لهم؟ هل طافوا حولهم؟ هل نظروا لهم؟ هل دعوهم؟ ولكن أطاعوهم في بعض الأمر فكانت هذه أبساعة عبادة لهم من دون الله استحقوا أن يحكم الله عليه بمقتضاها بالردة بعد بينا بعد أن تبعوا النعم الهدى أنا أضحى جدا أصرح منها لا يالنسي مرت معنا وتقرطنانا كثيرا اتخذوا أخباره وروبانهم أربابا من دون هل عبدوهم من دون إبه هل تجدوا لهم هل صلوا لهم هل صاموا لهم كما ذكرنا كلام أبي البستري وكلام الربيع بن أمس ما صاموا لهم لا يصلبوا منهم هؤلاء الأحبار الروبان لو صلبوا منهم أن يعبدوهم وأن يزجدوا لهم وأن يصوموا لهم ما أطعوهم تذكرنا هذا الأسار لكن أخيرا ستنطلية المجلة السابع ما أطعوهم فلماذا جعل الله طاعتهم عبادة لما طاعت بثلاث طاعت الله طاعت رشينا جعلاه عبادة ها إله إلا هو سبحانه عم مشركون وحكم على هؤلاء المتبعين حكم عليهم بالشرق وحكم على هؤلاء المشرعين بأنهم أربع من دون الله السنة المبعوية فضح لنا هذا البطول بالأضافة الآن في غير التودية يفضح لنا أن الطاعة بسلاث طاعة الله وطاعة وصل عبادة من دون الله لهذا المطاعة ذلك فيما أخرجه فيما أخرجه فيما أخرجه الأمام أحياء في السنبي والترميدي في ثوني والبعياطي في ثوني في واحد سنعه لالباني من حديث عدي ابن حاسم لحديث عبيب محكس وكان قد قدم على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو نصران فتعمعه يقرأ قوله تعالى اتخذوا احضارهم وردناهم أربابا من دولنا سمع النبي عليه السلام ذكر عليه قلت نشكوره ويقرأ هذه الآية فعندما سنعه اتخذوا احضارهم وردناهم ونصرنا ونصرنا ونصرنا حولهم نحن ما صلينا ولا صلنا لهم ونصرنا حولهم كيف الله أزول الله كننا وعبدناهم من دول زم أو سينا أن مفهوم العبادة قاصر على هذه السفر قاصر ومحصور في هذه الصورة للصلاة والصوم والركوع والصلوب ذمها ربان الذي انتشر عند كثير من المسلمين إلا من رحم ربك فصح على النبي عليه السلام حقيقة العبادة وصورة العبادة والمفهوم الشامل العبادة قال فقلت لا قال النبي عليه السلام إن رسلا نعبدهم قالا النبي عليه السلام صح لمفهوم العبادة يكون الحقيقي للأبادة بشموليته قال النبي عليه السلام أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه صعب ويحلون ما حرم الله فتحلونه صعب قال فقلت ضلع نعم نحن قلنا هذا لا يجاجد بالباطل لا أقرأ. قال عليه السلام فتلك عبادته هم فتلك سماها أفتح من نطقة بالضلع عليه السلام سماها إيش؟ عبادة من دون الله سبحانه تعالى. وحكى الله حكم عليهم بأنهم مشركون. وحكى على المشركين بأنهم أربابا للملل. فصورة العبادة التي تجبر إلى الزين مما محورة في التوجود والرقوع ولا سائر هذه الشعائر ليست هي. كل الصفات الاجبب هذه الصورة لكن مثل الصفات في الصور اكتر من هذه الصورة فقد ياطي العبد تائر الشعيري يصنق على قد يصلي ويصور ويحج ويقف وينظر ويجو ويتيسق كل هذه الأمور الشعيرية ويصرفها لله عز وجل الا الناس يصرف ليس كل شعيري لغير الله فيقع في الشجر وانا اعتموهم فقد في مسألة قرائية فحسنا لافرعيناكم يا لو مش في بعض الامر معكم في بعض الامر تسعى على تحقيق ليستر جمال عمليه لاحقيقه العباده وهي ادرز مظاهر وخصائص العباده بالنسبه للحناوي وتعالى لكل شئ يقول فقد بين يعلق على حديث أدين حاجتك جيد فقد بينا النبي صلى الله, صلى الله عليه وآله وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في إيش؟ في صلاة الصوم في بتاع الحج لا كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال لا أنهم خلوا لهم وصاموا لهم ودعوه من دون الله لا فهذه عبادة الرجال ما هي عبادة الرجال فاعطوا من دون الله يا هذه عبادة الرجال عبادة مناقضة لعبادة الله عز وجل عبادة مناقبة لتوحيد بلغية من أساسه من عمود الفقرية إخلاص الصعد اللي أبحث عنه وقد ذكر الله تعالى أن ذلك شرك بقوله لا إله إلا هو سبحانه وعن شركه في آخر الآية صرح المارسة أن ذلك شرك أكبر مخرج من الملة